إلى الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبت فهو خير لكم وإن توليت فعلم أنكم غير معجز لله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا ولم يُظاهروا عليكم ولم يُظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا صلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن وإن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجئه حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون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 كيف وإن يظهر عليكم لا يرقب فيكم إلا ولا بثمه يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون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 فَإِنْ كَتَبُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانٌ قُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيَتَرَبَّصُونَ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فقاتلوا أئمة الكفر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 فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخذهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين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 إنما يعمر متاجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم ثقاية الحاد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 الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفتهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفاترين أبشرهم ربهم برحمة منه ولضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر العظيم يا أيها الذين آمنوا لا تت... أتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء أين استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزوادكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربقوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تنفع عنكم شيئا فلم تنفع شيئا وضاق عليكم الامر بما رحب ثم وليتم مدبرين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 يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون لجسوا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن شفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحذرون ما حرم الله ورسوله ولا يحذرون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أُوتوا الكتاب حتى حتى يعطوا الجزية عيدين وهم صاغرون.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 يُطْفِئُونَ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ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 والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في النار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم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 من نسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحذمونه عاما يواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين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 إِلَّا تَنصُرُوهُ يُعَذِّبْكُم عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَظُنُّونَ إِلَّا سَاعَةً وَاحِدَةً وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إذ أخرجه الذين كفروا ثالثين هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا فأذل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون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 لو خرجوا فيكم ما زادواكم إلا خبلوا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتن يبغونكم الفتنات وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين لقد تَغَوُرُ فِتْنَةٌ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ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 هو مولانا وعلى الله فلن يتوكّن المؤمن قل هل تربّطون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن تربّط بكم أي يصيبكم الله بعذاب من عذبه أي يصيبكم الله بعذاب من أو فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فافقين وما مناهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله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 فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذاهم يسقطون ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله سيؤتين الله من فضله ورسوله إن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 يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحاذب الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل التهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألته ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب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 هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب قيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا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 ألم يأتي النبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأطحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسل بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبكس المصير يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا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 الذين ينفقون من مِنَ من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم والذين لا يجدون الا جهدهم فيدخرون منهم فخير الله منهم ولهم عذاب اليم استغفر لهم او لا تستغفر لهم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 فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في تبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِنْ رَجَاكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنْكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَنْ مَعِي عَدُوًّا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 ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنذلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله افتأذن كأول الطول منهم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 وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إذَا قَلَبْتُمْ إلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ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 عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وطلوات الرسول ألا إنها قربة لهم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 خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتذكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟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 وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقل فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فِئَةُ رِجَالٍ يُحِبُّونَ أَن يَكُونُوا طُهُورًا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ أَفَمَن أَسَّسَ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّن أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا هَارٍ خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي قوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم الحكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة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 وَالَّذِينَ هُنَّ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الجحيم وَمَنْ كَانَ يَسْتَغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعْدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ وَعْدٌ مِنَ اللَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ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 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة عسرة من بعد من بعد ما كاد يزق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رأف الرحيم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 ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم يجزيهم الله ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون ليصرّك. فلولا نثر من كل ثرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وليُذِر قومهم وليُذِر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين ينونكم من الكفار ويجدوا فيكم غيظا وعلموا ان الله مع المتقين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 الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وما وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولاهم هم يذكرون وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَضَرَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ فَمَنصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت